قول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجم الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث السادس عشر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث كنا قد بدان الكلام حوله في مجالس سابقة وعرفنا أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم نصح هذا الذي طلب منه الوصية الا يغضب ذلك لأن الغضب مفتاح كل شر ولأن الغضب يوقع الإنسان في كثير من البلايا وفي كثير من الشرور وربما قاده إلى الخروج والانسلاح عن دينه ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ولأن هذا الغضب إنما هو من الشيطان والشيطان حري وحريص على أن يفسد على ابن ادم دينه ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبه إلى أن المؤمن ينبغي له أن يتجنب الغضب وتجنب الغضب يكون بتجنب أسبابه وبتجنب المواطن التي يكثر فيها الغضب كمواطن الزحام وكمواطن الأسواق وكمواطن الألعاب خاصة ما يتعلق باللهو وما يتعلق بالألعاب المحرمة ولهذا نجد من يتعاطى الالعاب المحرمة كالقمار ونحوه كثيرا ما يغضب بل ربما وقعوا في كثير من الازمات القلبية نتيجة الغضب بل ان بعضهم ربما قتل الاخر نتيجة الغضب المبني على هذا اللهو المحرم ولذلك ينبغي لمن اراد أن يتجنب الغضب أن يتجنب أسبابه والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كثيرا من الأمور التي ينبغي أن نتفادى وأن نتجنب بها الغضب ومن ابرز ذلك أن يغير الإنسان من الحالة التي أصابه الغضب فيها فإن أصابه الغضب وهو قائم فعليه أن يجلس وإن غضب وهو جالس فليطجع يعني ليغير المكان بل من الاولى والأنسب ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن من اعتراه الغضب فليهرع إلى الله جل وعلا بالعبادة بالصلاة بالذكر فإن هذا مما يسري الغضب فإذا ما غضب الإنسان فليتوضا فإن في الوضوء تبريدا لذلك الغضب ودفع الله ذلك لأن الغضب يسير في الإنسان خواص الشيطان وهو النار فتطفئ ب الوضوء يطفئه الإنسان بالوضوء فإذا ما توب ثم صلى فإن الوضوء والصلاة تذهبان عنه الغضب ومما علمنا النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أن الإنسان إذا غضب يلج إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويأسله أن يقيه شر الغضب كما جاء في هذا الدعاء الذي اشار اليه المجد الامام ابن رجب بقوله وكان من دعائه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اسالك كلمه الحق في الغضب والرضا قال وهذا, وهذا عزيز يعني ان يتحقق الانسان هذا الامر بحيث انه لا يدفعه الغضب الى القول قول الزور وقول الفجور كما ان الرضا لا يشمله على ان يقول ما ليس حق وما ليس صدق لان قول الحق وقول الصدق هذه الغرائز التي تنتاب الانسان من فرح شديد او من غضب شديد اذ انها تؤثر على سلوك الانسان وتؤثر على غرائزه فربما انساق وانجر وراءها وحمله الغضب الشديد على الخروج عن قول الحق وحمله الفرح الشديد على انه يغالي يعني فيما يثني به فيخرج عن الحق ولهذا قال وهذا عزيز وهذا عزيز جدا وهو ان الانسان لا يقول سوى الحق سواء غضب او رضيا فان اكثر الناس اذا غضب لا يتوقف فيما يقول وربما يعني كما جاء في الحديث انها من ايات المنافق ومن علامات النفاق انه اذا خاصم فجر اذا خاصم فجر بمعنى انه يخرج عن قول الحق وربما يعني شتم ولعن وتكلم بما ليس بحق قال وخرج الطبري وخرج الطبراني يعني في كتابه الجامع أو المجمع الصغير المعجم الصغير في كتابه المعجم الصغير قال وخرج الطبراني من حديث انس رضي الله تعالى عنه مرفوعة ثلاث من اخلاق الايمان اي من اتصف بها يتحلى بالايمان من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطنه ومن اذا رضي لم يخرجه رضاه من حق وهذا جاء به الامر في كتاب الله كما جاء في قوله ولا يجرمنكم منكم قوم على ان لا تعدلوا هو أقرب للتقوى قال ومن اذا قدر لم يتعاطى ما ليس له لأن هذه كلها من آثار ومن نتائج الغضب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه وكثيرا ما ينصح العابد أخاه عندما يراه على الفسق وارتكاب الجرائم والمحرمات ينصحه ولكن الآخر لا يستنصح لا يقبل منه النصيحة وفي يوم من الأيام قال فكان العابد يعظه فلا ينتهي فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال وهذا القول الصادر من العابد كان نتيجة غضب نتيجة غضب حيث آلى على الله جل وعلا فقال والله لا يغفر الله لك وهذا فيه إلا على الله وفيه جرأة على الله ولذلك غضب الله جل وعلا منه وقال من ذا الذي يألو علي يتجرى حتى إنه يسلبه أن يعفو وأن يغفر والله جل وعلا قد أبا وحكم وقرر في كتابه وأنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا ينبغي لأحد أن يالوا على الله جل وعلا والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال فقال والله لا يغفر الله لك قال فغفر الله جل وعلا للمذنب وأحبط عمل العابد وذلك لأنه أساء الأدب مع الله جل وعلا فلم تنفعه عبادته في مقابل هذه الإساعة قال أبو, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ووراوي الحديث لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ومعنى أوبقت يعني أحبطت وأهلكت وأتلفت دنياه وآخرته فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب وما أوقعه في ذلك الشر إلا الغضب فظهر من هذا أن الغضب له آثار سيئة على العابد خصوصا إذا ما تعجب العابد بنفسه واعجبه عمله وربما وكل ذلك الى, إلى نفسه ونسي ان هذا من باب توفيق الله لا ومن باب اعانة الله لا وان الامر والخير والفضل كله لله جل وعلا لذلك قد يقع بسبب هذا الاعجاب في مثل هذه المواقف. لهذا ينبغي للعبد المسلم للعبد المؤمن للعبد الصالح للعبد المحسن ان لا يغفل طرفه عين فضل الله تعالى عليه وان لا ينسى اعانه الله جل وعلا له ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا تكلني الى نفسي قرفة عين ولا اقل من ذلك لانه لو وكل الانسان الى نفسه تهلكه او يهلكه ما يراه من عجب وانما عليه ان يحمد الله تعالى وان يستمر في شكره على ما انعم عليه ووفق وان يساله المزيد ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا اذا ما ادينا فريضه فريضه الصلاه اذا ما صلينا ان نقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يطلب الانسان المزيد والعون من الله تعالى نعم يسأل سؤال يقول الرجل إذا طلق امرأته هكذا سؤالك في حال في حال الغضب هل يمضي هذا الطلاق هل رأيت إنسانا طلق امراته في غير حال الغضب ما في أحد يطلق امراته في غير الغضب المعروف أن كل أو غالب او معظم من يطلق براته بد ان يكون هنا خصومة وغضب وهذا الموضوع سيتكلم عنه ال الامام ابن رجب ويقول ان جمهور اهل العلم على ان من طلق براته حال الغضب يقع الطلاق. ومن قال انه لا يقع استدلى بقوله لا طلاق في اغلاق قالوا والإغلاق ليس مراد به الغضب وإنما المراد به الاكراه بحيث إن الإنسان يفقد وعيه بحيث لا يستطيع لا يدري ما يقول إذا بلغ الإنسان مرحلة من الغضب لا يستطيع لا يدري ما يقول ولو سألته ماذا قلت لا يدري هذا الشخص الذي فقد وعيه لو نطق بالطلاق كثير من اهل العلم على انه لا يقع طلاب اما اذا كان مجرد الغضب فالغضب امر يقع والناس يقع منهم الغضب ومن كان مدركا لما يقوله اثناء الغضب وطلاقه فطلاقه يقع هذا ما يظهر لي والله اعلم نعم <تصفيق> <تصفيق> ها طلاق السكران السكران نوعان اما ان يسكر باختياره ها يشتري الخمره ويشربها ويسكر باختياره فمثل هذا لو طلق اضافه لانه يؤاخذ بكل ما يفعله وسكره صحيح حد لا تقبل منه الاعمال لو كان سكران وصلى لا تقبل صلاته لانه اخل بشروقها وهو العقل لكنه يؤاخذ بما يفعله وما يرتكبه من آثام فإن تعد على غيره أوخذ وان اخذ مال غيره يحاسب على ذلك وهكذا إذا طلق لأنه فعل وسكر باختياره لكن لو أن إنسان يعني سكر بغير اختياره كأن أكل طعام سبب له فقدان العقل وليس له في ذلك اختيار او شرب شرابا يجهله لا يدري انه يوقعه في السكر فسكر فمثل هذا ما, ما وقع منه السكر بغير اراده هذا قد ينظر في طلاقه لان من شرط الطلاق ان يكون عاقل والمجنون لا يقع منه طلاق ومثل هذا يلحقه بالمجنون واضح؟ وقد خرجه الامام احمد وابو داود يعني هذا الحديث فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وحتم على الله يعني اوجب على الله بما لا يعلم فاحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز وهذا مع الاسف الشديد يقع فنجد بعض الناس إذا غضب شتم ولعن وربما لعن الرب ولعن الدين ولعن النبي ولعن ابويه ولعن ولعن بدعوى أنه غضب وبدعوى أنه وقع الغضب منه موقع فمثل هذا ربما يؤدي ذلك الى ان تحبط اعماله تحبط مثل هذا اذا فعل ذلك يحبط عمله بل انه ورد ان الانسان اذا غضب ينبغي له ان لا يدعوه على من يغضب عليه ان غضب على ولده لا ينبغي له ان يدعو على ولده ولا يدعو على اهله ولا يدعو على زوجه ولا يدعو على من غضب عليه دعاء فربما صادف دعاؤه وقت الاجابه ساعة اجابه وصادف فتح ابواب السماء فيستجاب لهذا الدعاء فيكون في دعائه يعني ضرر فيكون في دعائه شيء من الضرر يلحق الأولاد ويلحق الأهل ويلحق الأقرباء كل ذلك نتيجة الغضب فلهذا على من غضب أن يحكم أمره وعلى من غضب أن يتحلى بالصبر فقد مر بنا في هذا الكتاب المبارك وفي شرح هذا الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب نعم يقول إذا اشتد عليه المرض ودعا على أولاده اشتد عليه المرض فغضب إذن الموجب للدعاء والغضب، سواء كان السبب لهذا الغضب مباح أو غير مباح، كل ذلك لا ينبغي، والمريض ينبغي له أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه فيصبر، فلا ينبغي أن يتنفس وينفس عن نفسه وعن مرضه بالدعاء على غيره. وبالغضب على غيره ذاك في الشرك وقد يحبط العمل بغير الشرك كما جاء في هذا الحديث انه لما الى على الله وانه لما تجرأ على الله، الله أحفظ عمله، فهذا أيضا من أسباب إحباط العمل، كما أن الشرك من أسباب إحباط العمل، كذلك التجر تجرؤ على الله من أسباب حط إحباط العمل. الشرط هذا في موجبه وهو الشرك، لكن ليس له مفهوم أن غير الشرك لا يحبط العمل. قال وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض اسفاره وامرأة من الانصار على ناقة فضجرت يعني من الناقة لانها ما كانت تساير الركبة وتتخلف عن الركب وما كانت ارتاحت لسيرها فارادت ان تنفس عن نفسها من ذلك الغضب فلعنت الناقة عالف لعنتها فسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها يعني اتركوا الناقة سيبوها لانها ناقة ملعونة وكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصحبه شيء قبل فهذا الحديث فيه دلالة على النهي عن اللعن وان من لعن دابة او لعن ولدا او لعن كذا فقد يستجيب الله دعاءه وتنزل اللعنة على ذلك فكره انيا قال وفيه أيضا يعني وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح الله ومعنى ناضح يعني جمل يستخدمه في السقيا يسقي عليه الماء قال فتلدنا عليه بعض التلدن ومعنى تلدن يعني تلك وتباطا وما قدر على ان يساير غيرها غيره من الجمال فيمشي قال فتلدنا عليه بعض التلدن فقال له سر لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم أنزل عنه فلا تصحبنا بملعون ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس قاعدنا لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يس يسعل فيها عطاء فيستجيب لكم يعني لا تفعلوا ذلك ربما ان الواحد منكم فعل فصادف فصادف ان دعاءه وغضبه وما سأل الله يصادف ساعة اجابه فيستجيب الله له فيكون في ذلك يعني شرا يعود عليه قال فهذا كله يدل على ان دعاء الغضبان قد يجاب اذا صادف ساعة اجابه وانه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب وهذا لا يتعارض مع قوله مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان الله يستجيب دعاء العبد إلا إذا كان معتديا في دعائه وأن الله يستجيب دعاء العبد إلا إذا كان دعاء في ظلم أو قطيعة أو قطيعة رحم وحيث إنها هذا الذي يدعو قد يكون هناك موجب لدعائه بسبب الغضب الذي وقع فيه وأن من سبب له الغضب مستوجب ذلك الدعاء فيصادف قبولا فيستجيب الله له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 نعم ايش ما نسانة تقول ايه هذا دليل يؤيد ان الله قد يستجيب الدعاء لكن هذا عندما دعته امه وهو في الصلاة قال اللهم صلاتي ودعائي اللهم أمي وصلاتي فهو لم يغضبها لكنها يعني دعت عليه لأنها ما كانت تدري وما كانت تعلم أنه يصلي قال وأما ما رويا عن الفضل نعم ما نسانا ما لم يتعد في دعائه لا لأن هذا ليس من التعدي في الدعاء التعدي في الدعاء معناه أن يدعو بما لا يجوز بما لا يشرع هذا هو التعدي في الدعاء وأما أن يتعدى بأن يدعو على إنسان قد يكون هذا الشخص الذي دعي عليه وقام بما يوجب هذا الدعاء قال وأما ما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال ثلاثة لا يلامون على غضب الصائم والمريض والمسافر قال وعن لحنف بن قيس قال يوحي الله إلى الحافظين يوحي الله إلى الحافظين الذين مع ابن آدم لا تكتب على عبدي في طجره شيئا قال وعن أبي عمران الجوني قال إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين الملك الذي على الشمال لا تكتب خرجه ابن أبي الدنيا يعني هذه لحاديث الثلاثه قال فهذا كله لا يعرف له أصل أي ليست أحاديث ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له أصل صحيح من الشرعي يدل عليه والاحاديث التي ذكرناها من قبل يعني والتي فيها انكاريه الاستجابه استجابه الدعاء من الغضبان تدل على خلافه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشخص اذا وقع في الغضب واشتد غضبه ان يسكت ان يسكت ولا ينبغي له ان يتكلم او ان يدعو الا اذا ملك نفسه خشيه ان يدعو او ان يتكلم بما لا يحق له الكلام فيه كما وقع من أمر العابد لما الى على الله قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا, غضب إذا غضبت فاسكت يدل على ان الغضبان مكلف في حال غضبه ها يعني انه يؤاخذ بما يقع منه مكلف بالسكوت فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر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 وان ما يقع منه لا يؤثر وقال عطاء بن ابي رباح ما ابكى العلماء بكاء اخر العمر من غضبه يغضبها احدهم فتهدم عمل خمسين سنه او ستين سنه او تسعين سنه او سبعين سنة ورب غضبة قد اقحم صاحبها مقحما ما استقاله يعني ما استطاع ان يتخلص منه الا معنى قوله ما استقاله اي ما استطاع ان يتخلص منه قال هذا الحديث اخرجه ابن بالدنيا وهو يعني قول وصفه بانه حديث أو قال أخرجه ابن أبي الدنيا على اعتبار أنه قول تابعي فيعتبر من الحديث المقطوع ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة أو طاعة كالصوم لا يلام عليه أي لا يلام عن الغضب إنما مراده أنه لا إثم عليه اذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا او سبا او نحوه كما قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ارضى كما يرضى الناس او كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فاي مسلم سببته او جلدته فجعلها له كفاره اي يسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها له كفاره لكن يقال ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لا غيره من الناس ولذلك من غضب وشتم ولعن فقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان شتمه ولعنه يؤاخذ عليه فاما ما كان من كفر او ردة او قتل نفس او اخذ مال بغير حق ونحو ذلك يعني ما كان من ظلم فهذا لا يشك مسلم انهم لم يريدوا ان الغضبان لا يؤخذ به وانما ارادوا انه لا يأذم يعني فيما لم يبلغ درجة الحرام وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاب من طلاق وعتاب او يمين فانه يؤاخذ بذلك كله بلا خلاف وفي مسند الامام احمد قال عن خويلته بن ذعلبه امراته او بن الصامت رضي الله تعالى عنهم ذكر قصه اوس بن الصامت وأنه كان رجلا كبير في سنه وأنه كثير الغضب وأنه يوما غضب على امراته فظاهر منها قائلا لها أنت عليك ظهر أمي وكان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا لكنه لا رجعت فيه طلاقا بائنا فجاءت المرأة تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم من حال اوس وقالت يا رسول الله ان اوس ظاهر مني وان لي منه صدية ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما اراك الا قد حرمت عليه لأن هذا هو الحكم الذي كان سائدا ولن ينزل حكم ينسخه وهي تقول لا يا رسول الله لا تفعل يعني لا تقول هذا ثم ترفع عقيرتها إلى الله وتشتكي حتى أنزل الله تعالى فيها قولا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فلما أنزل هذه الآياء أنزل فيها والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فجعل الحكم ظهار وأوجب في الظهري الكفارة ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أوسس ابن الصامت الكفارة واخذه بما تلفظ به حال غضبه مما يدل على أن الغضبان يأخذ على إيه؟ على فعله نعم قول عائشة رضي الله عنها هذا إن ما أرادت به أن تبين سبحان من وسع سمعه الأسماع يعني أن الله تعالى سمع وإن في بعض البيت تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعضه هذا جزء من القصة ونحن اكتصرنا على ما يتعلق بموضوع الباب ها؟ قال عن خويلة بنت ذعلبة امراه اوس بن الصابر ايش عندكم في لبعض النساء خولة انها راجعت زوجها فغضبا فظاهر منها وكان شيخا كبيرا قساء خلقه وضجرا وانها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تشكو اليه ما تلقى من سوء خلقه فأنزل الله جل وعلا ايه الظهار وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاره الظهار في قصة طويلة قال وخرجها ابن أبي حاتم يعني في كتابه التفسير من وجه آخر عن أبي العالية أن خويلة رضي الله عنها غضب زوجها فظاهر منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت انه لم يرد الطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اراك الا قد قد حرمت عليه لان الظهار كما هو معلوم كان في ايام الجاهلية طلاق وذكر القصة بطولها وفي اخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا فهذا الرجل ظهر في حال غضبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ ان الظهار طلاق وقد قال انها حرمت علي بذلك يعني لزمه الطلاق فلما جعله الله ظهارا مكفرا لزمه بالكفارة فلما جعله الله ظهارا مكفرا الزمه بالكفارة ولم يلغه يعني ما ألغى الظهار قال وروا مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له اني طلقت امراتي ثلاثا وأنا غضبان فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك فقال إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل, أن يحل لك ما حرم الله عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأته ذلك لأنه جمع الطلاق الثلاثة في مجلس واحد قال خرجه الجوزجان والدار قطني بإسناد على شرق مسلم وهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور الذين قالوا انه اذا قصد بطلاقه الثلاثة يقع ثلاثة قال وخرج القاضي اسماعيل ابن اسحاق في كتابه احكام القرآن باسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اللغو في الايمان ما كان في المراء والهزل والممازحة ما كان في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب يعني اللغو وايمان الكفاره على كل يمين حلفت عليها على جد من الامر في غضب او غيره اي فالغضب لا اثر له لا تفعلن او لا تتركن فذلك عقد الايمان فذلك عقد الايمان فيها الكفاره لأن الله تعالى يقول لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أي فالحديث رويا من أكثر من طريق وهذا من أصحل سانيد وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق إما أنه غير صحيح يقول الحديث اخرجه الإمام أحمد وابو داود وابن أبي شيبة والدار والحاكم والبيهقي كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن ذور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي عن صفية بنت شيبة عن عائشة وهذا سند ضعيف يعني أن حديث لا طلاق فيه إغلاق ضعفه نعم ايش ايه هو ما تكلم على المزاح ولكن هو يتكلم على الغضب يعني اذا طلق الانسان حال الغضب لان قوله لا طلاق في اغلاق قلنا ان المراد به في اكراه ليجمع بينه وبين الحديث الباب قال وقد صحى عن غير واحد من الصحابه رضوان الله عليهم انهم افتوا ان يمين الغضبان منعقده وفيها الكفارة يعني اذا حلف وهو غاضب ينعقد اليمين وعليه ان يكفر كفاره يمين وما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مما يخالف ذلك فلا يصح اسناده يعني الى ابن عباس قال الحسن طلاق السنة ان يطلقها واحده طاهرا من غير جماع وهو بالخيار ما بينه وبين ان تحيض ثلاث حيض يعني ان شاء أن يردها يمسكها وان شاء لم يردها فان بدا له ان يراجعها كان املك بذلك فان كان غضبان فبين حيض او في ثلاثه اشهر ان كانت لا تحيض ما يذهب غضبه يعني يكفي المده كافيه بان تبدد غضبه ويرجع الى امراته وقال الحسن لقد بين الله تعالى لئلا يندم احد في طلاق كما امره الله سبحانه وتعالى حيث قال يا ايها النبي اذا طلقت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 من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح يعني الطلاق بالكناية كان يقول اذهبي الى بيت ابيك الحقي بامك وما الى ذلك مما ليس صريحا بالطلاق يقولون اذا كان مصاحبا للغضب وكان نتيجة يعني غضب يعتبر طلاقا بمثابة الصريح في يقع بها الطلاق ظاهرا ومعنى ظاهرا يعني قباعا واما ديانة فالمسألة تعود الى, إيه؟ إلى نيته ايش حسب وقوعه ان وقع رجعيا يكون رجعيا وان وقع, وإن وقع بائلا يكون بائلا قال ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق يعني لا يقبل منه تفسير الكنايات بغير الطلاق ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كنية فأوقع بذلك الطلاق في الباطل أيضا فكيف يجعل, يجعل, يجعل الغضب مانعا أو فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق كأن هذا إنكار من الإمام ابن رجب رحمه الله الذي يريد أن يقول إن صريح الطلاق مع الغضب يقعه وإن دعوة الغضب في أنها تمنع الطلاق دعوة باطلة